وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال فِي في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين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 الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن شَأْنُ أَنْقِضَ فِيهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أومبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابقات وقدر في السرد وعملوا صانحا إني بما تعملون بصير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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَآتِ فَلَمَّا قَوَتْ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ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 وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي واياما امنين فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لايات لكل صبار شكور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 قُلِدُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ دَرْوَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٌ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَدِنَ لَهُ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 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفها إن بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالهم وأولادهم وما نحن بمعذبين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 وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه ويوم يحشرون جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِنَمَاءٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْمُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُبْتَرً وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما مِنْ من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكلب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم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 قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّا مُغُيُوبِ قُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِنُ وَمَا يُعِيدُ